الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه هداه وبعد. نستكمل بتوفيق الله تعالى شرح كتاب صلاة الجماعة شرح كتاب الصلاة من مختصر الشيخ خليل بن إسحاق المالكي وما زال الحديث موصولا في صلاة الجماعة حيث تناولنا في الدرس السابق الجزء الأول منها عن حكم الجماعة وعن شروط الإمامة ومن لا تبطل من تبطل إمامته. وأكمل المصنف رحمه الله الكلام عن من طبط الإمامته فقال, إمامته فقال وبعاجز عن ركن أو علم إلا كالقاعد بمثله فجائز أو بأمبي إن وجد قارئ أو قارئ بك قراءة ابن مسعود أو عبد في جمعة أو صبي في فرض وبغيره تصح وإن لم تجز وهل بلاحين مطلقا أو في الفاتحة وبغير مميز بين ضاد وضاء خلافاً وإعادة بوقت في كحروري؟ انتهى كلام المصنف وفيه تناول أصناف من الأئمة تبطل الإمامة أو لا تصح الإمامة منهم. إمامة العاجز القدرة تعد شرط من شروط الإمامة وبناء عليه فلا تصح إمامة الشخص العاجز عن بعض الأركان في الشخص القادر عليها. يعني إمامت العاجز لأنه هو أعلى منه و مصنف أشار إلى بطلان صلاة المقتدي بالعاجز عن ركن من أركان الصلاة سواء كانت هذه أركان قوليّة أو فعلية وكذلك العاجز عن العلم بما تصح به الصلاة أو لا تصح به الصلاة يعني العاجز عن معرفة ما يصلح الصلاة وما لا يصلح مثل أحكام القصر والوضوء والصلاة ونحو ذلك. ودليل ذلك أوجه أو أن شرط القدرة على الأركان والعلم بما تصح يعني به الصلاة شرط من شروط الإمام والمراد بالعلم الذي هو شرط في صحتها أن يعلم كيفية ما ذكره حتى ولو لم يميز الفرد من غيره بشرط أن يعلم أن الصلاة تشتمل على فرائض وسنن أو يعتقد أن الصلاة على سبيل الإجمال فرض أما لو اعتقد أن جميع أجزاء الصلاة سنن أو إن عد فرض سنن أو اعتقد أن كل جزء منها فرض على قول فلا تصح الصلاة لا له ولا لهم ولكن لو كان المأموم والإمام متساويين في العجز كاقتداء العاق القاعد بمثله فيجوز حينئذ لأن في قاعدة أن كل من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته لمن هو مثله. والشيخ الدردير رحمة الله عليه فهم من هذا الكلام أن من اقتدى بشيخ مقوس الظهر الظهر لا تصح صلاته وهو ظاهر والمشهور أيضا أن المومئ لا يصح اقتداؤه بمومئ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 و... به العلماء على إمامة القاعد للقائم وفيه أدلة أخرى تتعلق بمسألة الخلافة وأن النبي عليه الصلاة والسلام ألمح في هذا الحديث إلى خلافة سيدنا أبي بكر الصديق من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حديث فيه من أوجه الاستدلال الكثير والكثير لكن الإمام ملك رحمة الله تعالى في الرأي المشهور عنه يرى أن إمامة القاعد للقائم لا تجوز وإن الحالة التي ذكرت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هي حالة خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم واستذلوا على ذلك بحديث رواه البيهقي وابن حبان والدارقطني وهو حديث مرسل ولكن معمول به عند كثير من العلماء حديث لا يؤمن أحد بعدي جالسا والإمام التحاول رحمة الله تعالى عليه قال قد كان مالك بن أنس ومحمد بن حسن ياذبان في ذلك إلى أنه لا يأم قاعدا قاعد قائما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذهب إلى أن الذي كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الصلاة خاصا ليس لأحد من أمته ذلك شوى من الأئمة أيضا الذين ذكر المصنف أن إمامته ابن تصح إمامة الشخص الأمي والأمي في اللغة والعرف هو من لا يحسن قراءه الكتابة وفي للصلاح من لا يحسن قراءة الفاتحة يعني لا يحسن قراءتها لا حفظا ولا قراءتها من المصحف ولو كان يقرأ كل القرآن ولا يحسن الفاتحة فيعتبر أميا من شروط الإمامة القراءة بالطبع إذا كان الأمي سيؤوم من هو أعلى منهم لكن إذا كان سيؤوم مثله فلا تبطل الصلاة ولا إشكال في ذانه لأن الشخص إذا اقتدى قارئ بأمي الصلاة تبطل على الاثنين معه أما اقتداء الأمي بالأمي فلا تبطل لأنهم مشتركين في نفس الوصف جاء في التاج والإكليل نقلا عن الإمام ابن القاسم والإمام مالك رحمهما الله قال ابن القاسم إن صلى من يحسن القراءة خلف من لا يحسنها إن صلى من لا يحسن القرآن خلف من لا يحسنه إعاد الإمام والمأموم أبداً وقد ما قال مالك إذا صلى إمام بقوم فترك القراءة انتقدت صلاته وصلاتهم وأعادوا أبدا قال ابن القاسم فالذي لا يحسن القرآن أشد من هذا يعني من الذي لا يحسن القرآن أشد من الذي لا يحسن القراءة والكتاب من أصناف الأئمة أيضا إمامة الشخص الذي يقرأ بالقراءات الشاز المعروف إن, أن هناك من قراءات القرآن حوالي سبع قراءات ووصلها بعضهم إلى عشرة وبعضهم زاد على العشرة وعرف أن هناك من هذه القراءات ما يطلق عليه قراءة شاذ، وهي خلاف القراءات المتواترة التي يعرفها جمهور القراء. المصنف رحمه الله يرى أن القراء إن الصلاة خلف إمام يقرأ بالقراءة الشاذ باطلة، وضرب لها مثلا بقراءة سيدنا عبد الله بن مسعود، فعطفها على الأمية، فقال أو قارئ بك قراءة ابن مسعود. وليس المقصود ابن مسعود فحسب أو قراته فحسب بل كل شاذ يخالف رسم المصحف كقراءة سيدنا عمر مثلا فمضوا إلى ذكر الله وقراءة سيدنا ابن مسعود ثلاثة أيام متتابعة أما الموافق للرسم لو قرأ به في الصلاة فصلاة فاعله لا تبطل ولا يبطل لاقتداء به وإن كان الأصل النحرام إنما موافقة للرسم تجعله سببا في عدم مطلان في الصلاة ونقل عن الإمام رحمه الله قوله قوله من صلى خلف رجل يقرأ بقراءة ابن مسعود فليخرج ويتركه قال ابن القاسم فإن صلى خلفه إعادة أبدا ووجه ذلك حكاه ابن يونس بأنها مخالفة لمصحف عثمان المشتمع عليه رضي الله تعالى عن سيدنا عثمان وعن سائر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشروط المتعلقة بالإمام أيضا هو شرط خاص في الجمعة العبد إمامة العبد في الجمعة لأن الجمعة غير واجبة على العبد وبالتالي ما دامت الجمعة غير واجبة عليه فلا يصح له أن يكون إماما في الجمعة والحق بها لعيد أيضا لكن يمكن لإقتلابه في النوافل وفي الفرائض في السفر ونحوها نقل عن الإمام رحمه الله أنه قال لا يأم العبد في حذر في مساجد القبائل ولا في جمعة أو عيد. قال ابن القاسم رحمه الله فإنماهم في جمعة أو عيد إعادوا إذ لا جمعة عليه ولا عيد. وقال مالك ولا بأس أن يأم العبد في قيام رمضان ويأم في الفرائض في سفر إذا كان أقرائهم من غير أن يتخذ إماما راتبا. وجه منع إمامة العبد من المعقول إن الرق نقص لمنع الشهادة فيقر في الإمامة. وهذا أيضا يؤدي إلى يعني الرق يؤدي إلى الطاعن على الجماعة لأن الإمام هو أفضل الجماعة وبالتالي فلا يفضل العبد على غيره. نتكلم عن إمامة الصبي البلوغ كما نعلم هو شرطه في كثير من أحكام الشريعة. مسألة الإمامة في الصلاة من أهم هذه الأحكام لأن الإمامة في الصلاة فيها نوع ولاية ومسؤوليتها كبيرة. ولهذا تكلم المصنف رحمه الله عن إمامة الصبيل مشيرا إلى أنه لا تصح إمامة الصبيل البالغ في الفريدة لا رجالا ولا نساء وتصح في النافلة والدليل على ذلك حديث سيدنا أبي عرية رضي الله عنه أرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم ارشد الأئمة واغفر للمؤذنين الحديث رواه الإمام أحمد والترمزي والطبراني في الصغير والشيخ الألباني رحمه الله عليه صحح معظم طرق هذا الحديث وجه الدلالة من الحديث إن الحديث حصر الإمام في وصف الضمان فلا يوجد هذا الوصف في غيره وضمانه لا يتصور في الذمة بالنسبة للصبي لأنه لا يبرأ واحد بصلاة غيره بل معنى إن صلاة الإمام تتضمن صلاة المأموم وهذا لن يتأتى, يتأتي إلا إذا اشتمل الإمام على أوصاف صلاة المأموم وهذا يتعذر في حق الصبي لكن إن كان الصبي يحسن الإمامة أو تميز عن غيره بكثرة قراءة ونحو ذلك فلا بأس في أن يأم الناس وقصة سيدنا عمر بن سلمة رحمة الله تعالى عنه وأرضاه حينما يحكي عن إسلام قومه في الحديث الطويل فقال النبي صلى الله عليه وسلم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 فاشتروا فقطعوا لي قميصا فما فرحت بشيء فرح بذلك القميص الحديث في الصحيح وفي عند أصحاب السنة والقائلون بجواز إمامة الصبي استدلوا بهذا الحديث إلا إن المانعين ومنهم مالكية قد ردوا على الاستدلال به بأنها وقعت عينه إن لم يكن في ذلك الوقت وفي تلك القبيلة أحد أقرأ من هذا الصبي من أصناف الأئمة أيضا إمامة الشخص اللاحن سواء كان لحن لحن مطلق في كل القراءة أو لحن في الفاتحة واللاحن هو الذي يستبدل حرفا بحرف أو يخطئ في القراءة خطأا يتحول به اللفظ عن معناه أو لا يتحول والفقهاء جعلوا اللاحن قريبا من الأمبي بعض العلماء يفرق ما بين اللحن الذي يغير المعنى واللحن الذي لا يغير المعنى مثل إياك نعبد وأنعمت، فلو إن هو بدل من كسر بدل من فتح التاء في أنعمت قال أنعمت، فهنا تغير المعنى أو لو بدل من أن يقول إياك نعبد قال إياكي نعبد، تغير المعنى تماما قالوا إذا كان لحنه على هذه الشاكلة فإن الصلاة تعاد مطلقا من غير تفصيل بمعنى إن صلاته لا تصح. والمسألة فيها خلاف المصنف رحمه الله أشار له بقوله وهل بلاحن مطلقا أو في الفاتحة خلافه والإمام الدرد رحمة الله تعالى عليه يشير إلى أن جملة ما في هذا الأمر ستة أقوال بعض الفقهاء قال بالمنع ابتداء وبعضهم قال بالقراهة ابتداء وبعضهم قال بالجواز وبعضهم فرق بين اللحن في الفاتحة واللحن في غير الفاتحة وبعضهم فرق بين اللحن الذي يغير المعنى والذي لا يغير المعنى وبعضهم نظر لوجود قارئ غير هذا الشخص أو عدم وجوده يعني هناك أقوال في المذهب مطلقة وهناك أقوال مقيدة وسبب الخلاف في المسألة كما أشار إليه بعض علماء المذهب إنه هل يخرج اللحن الكلمة من حنثية عن كونها قرآنا ويلحقها بالكلام البشر أو لا يخرجها عن كونها قرآنا يعني اللحن لو ترتب عليه إن الكلمة تخرج عن نطاق القرآنية فتتشابه مع كلام البشر أو لا يخرج هذا سبب من أسباب الخلاف. يلحق بمن سبق ذكره أيضا الشخص الذي لا يميز بين الحروف المتشابهة نحن نعلم أن حروف اللغة العربية فيها حروف متشابهة وقريبة من بعضها في المخارج وفي النطق فلو أن هناك شخص لا يميز بين الضاد والظاء أو الصاد والسين أو الذال والزاي هل تبطل الصلاة على الإمام المأموم لو المأموم اقتدى بشخص على هذه الشكلة أو صلاة المأموم تكون صحيحة والإمام ينظر في أمره ففي مسألة الاختيار أو السهو في المسألة أيضا خلاف أطلاقه المصنف رحمه الله تعالى ولم يقيده برأي من أصناف الأئمة أيضا إمامة المبتدع المختلف في, تفكيره في تكفيره مصاحب الفرق الدالة مثل الحرورية والقدرية المصنف رحمه الله يرى ان من صلى خلف صاحب بدعاء مختلف في تكفيره قال هذا يعيد الصلاة اذا ابتسع الوقت وضرب له مثلا الحرورية هم الذين خرجوا على الإمام علي كرم الله وجهه بحروراء قرية من قرى الكوفة ونقموا عليه في قضية التحكيم وكفروا وقالوا لا حكم إلا لله وكفروا المسلم بالذنوب ويلحق بهم كمان القدرية وهم فرقة مشهورة لهم منحيان منحى خاص يتمثل في إنكار القدر وهم المكذولة بتقدير الله تعالى لأفعال العباد أو الذين قالوا لا قدر من الله والأمر أنف أي مستأنف ليس لله فيه تقدير سابق وقسم آخر أو منحى آخر عام يتمثل في الخائدين في علم الله تعالى وكتابته ومجيئته وتقديره وكل الفريقين ضل عن طريق الجادة فمسألة الحرورية المصنف رحمه الله مثل لها بهذا المثال إلى أنه إذا كان الشخص كالحرورية أو من الحرورية فأما به رجل فإن المؤتم به يعيد والحرورية فيهم الحديث الشهير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 يمركون من الدين مروق السهم من الرمية فينظر الرامي إلى سهمه إلى نصده إلى رصافه فيتمارى في الفوق هل علق بها من الدم شيء حديث صحيح متفق عليه عند الشيخين. بعد ذلك أبناءنا الطلاب شرع المصنف في بيان أصناف تكره إمامتها والكره كما قلنا حكم شرعي يقابله المشتحب قال رحمه الله وكرها أقطع وأشل وأعرابي لغيره وإن أقرأ وذو سلس وقروح لصحيح وإمامة من يكره وترتب خصي ومأبون وأغلف وولد زنا ومجهول حال وعبد بفرد الأصناف التالية تكره إمامتها وهناك أصناب تكره اتخاذها إمام راتب فمن النوع الأول اللي تكره إمامته مطلقا سواء كان راتب أو ذي الراتب إمامة الأقطع والأشل الأقطع والأشل إذا كان القطع في حادثة أو القطع بوضع أصل الخلق لك خلقه الله سبحانه وتعالى عليه يكره لهما أن يأم غيرهما ويكره لهم أيضا أن يأم سواهما وسواء كان القطع أو الشلل في يد أو في رجل حيث لا يضعان أعضاؤما على الأرض لكن المعتمد في المذهب عدم الكراهة مطلقا، فجمهور المذهب على أنه لا بأس بإمامته حتى ولو في الجمعة والعين لكن المصنف ومن تبعه يرون الكراهة والإمام المزير رحمة الله تعالى عليه يوجه الجواز بأنه عضو لا يمنع من فروض الصلاة يعني القطع هنا أو الشلل هنا لا يمنع من فروض الصلاة فجازت الإمامة مثله مثل العمى أو مثل إمامة الأعمى والإمام ملك رحمه الله تعالى يقول إنما العيوب في الأديان لا في الأبدان وقد يكون الأقطع والأشل وذل عاهة وصاحب المرض أفضل عند الله عز وجل بعشرات المرات من الصحيح أو من السليم كذلك كره المصنف رحمه الله إمامة الأعرابي لغيره من أهل الحضر سواء كان هيصلي في السفر أو هيصلي في الحضر حتى وإن كان الأعرابي أضبط أقرأ من مأمومه أو أضبط في القراءة استدلوا بالحديث المتقدم ألا لا تأمن امرأة رجلا ولا يأمن أعرابي مهاجرا إلى آخر الحديث وسبق لنا تخريج الحديث والكلام عنه كذلك استدلوا من المعقول بأنه لا يأم وهو الأعرابي لأنه يجهل السنم ويجهل غيرها ولكن إذا كان الأعرابي على دراية فلا إشكال في ذلك حتى لا يجتم من رأحة ذلك التفرقة ما بين الأعرابي وما بين أهل الحضر كذلك من الأئمة الذين تقرأ إمامتهم إمامة الشخص الذي به سالت البول أو به قروح سائلة أو غيرها مما يعفى عنه من النجاسات فالإنسان إذا تلبس بشيء من ذلك يكره له أن يأم الشخص الصحيح لكن إن أم مثله فلا إشكال الإمام الخرش رحمة الله تعالى عليه يقول يكره لصاحب السلس المعفو عنه في طهارة من حدث أو خبث وصاحب القروح السائلة أن يأم الأصحاء بناء على عدم تعد الرخص عن ذي السلس والقرح محالا أي أن العفو مختص بالسالس والقرح ولا خصوصية لهما بذلك بل سائر المعفوات كذلك فمن تلبس بشيء معفون عنه يكره له أن يأم غيره من الأصحاء من أصناف الأئمة أيضا الذين يكره للمرء الذين يكره يكره إمامتهم أو تكره إمامتهم الشخص المبغوض عند الناس والشخص المبغوض عند الناس المصنف رحمه الله يرى أنه إن كرهه أقل القوم وكانوا غير ذوي الفضل منهم، أو كرهه كل القوم، أو جل القوم، أو كرهه ذو الفضل منهم وإن قل في تفصيل في المسألة، يعني إن كرهه أقل القوم ولم يكونوا من ذوي الفضل، فإنماته مكروه، لكن إن كرهه القوم كلهم أو أغلبهم أو كرهه أكثرهم من ذوي الفضل فيحرم ذلك. والدليل حديث أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم حتى يرجعوا العبد الآبق وامرأة زوجها عليها صاخط وإمام قوم هم له كارهم الحديث رواه الإمام الطبراني والبيهقي وابن قزيمة وهو حديث مرسل كما قال الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي والإمام الألبان رحمه الله تعالى عليه صحح الحديث دون الفقرة الوسطى منه، ولكن صحح في رواية أخرى رواية أن رجل أما قوما هم له كارهون لم تجز صلاته أذنيه. مسألة الكراهية هنا أبناء الطلاب ينبغي أن يكون الكراهية وجهها ما تكونش أي كراهية يعني إنسان يكره شخص لشيء شخصي فيه أو شيء تافه لا قيمة له. ففي هذه الحالة هذه الكراهة غير مؤثرة لكن إذا كانت الكراهة لارتكابه أمور مزرية أو ارتكابه أو ارتكابه معاصي أو تسعوله في السنن كالويتر والعيد ونحو ذلك فهذه الكراهة التي لها وجه أما ما عدا ذلك مما لا وجه له ولا مستند فلا يؤثر على إمامة هذا الشخص حتى لا يتهاون الناس في ذلك الأمر وكل من كره إماما كرهه مثلا لحسن لسوء صوته أو كرهه لأي سبب من الأسباب التي لا يستند لها فيها شيء من الشرق إذن ضاع الأمر ولا وما أعجب أحد من أحد من من تكره إمامتهم أيضا على سبيل الترتيب الخصي والمأبون الخصي والمأبون الخصي معروف وهو من سلت خصيتاه أو والمأبون قالوا انه المتكسر في الكلام كالنساء او من يشتعي ان يفعل به الفاحشة او من كان يفعل به وتاب وصارت الالسن تتكلم فيه يعني هذه تفسيرات متعددة للمأبون ايا كانت هذه التفسيرات فيقرأ ان يتخذ هذا الشخص اماما راتبا لكن لا يقرأ ذلك في التراويح او في صلاة السفر او ان صلى مرة او مرتين بدون ان يكون اماما راتبا كذلك تكره إمامة الأغلف أو الأقلف أو الشخص الذي لم يختذل، والراجح أن في المذهب يكره إمامة هذا الشخص. ونحن نعلم أن الختان بالنسبة للذكور مشروع مع اختلاف في درجة هذه المشروعية على قولين: القول الأول إن الختان واجب، والقول الثاني إن الختان سنة، والقول بوجوب الختان بالنسبة للرجال. قول الإمام الشافعي وجمهور أصحابه والحنابلة ورواية عن أبي حنيفة ورواية عن مالك وقال به سحنون من المالكية ورواه الإمام يحيى بن حمزة عن العترة جميعا وقال به الناصر ويحيى من الشيعة وهو قول عطاء وقتادة والشعبي والأوزاعي وربيعة وابن سريج ويحيى بن سعيد الأنصاري كل هؤلاء وغيرهم ذهبوا إلى وجوب ختان الذكور الرأي الثاني أن سنة هو رواية عن مالك وابي حنيفة في رواية ووجه شاز عند الشافعية حكاه الإمام النووي وهو مروي عن الحسن البصري وابن أبي موسى من أصحاب الإمام أحمد وبه قال المرتضى من الشيعة والخلاف في المسألة مبسوط في مواضعه في كتب الفقه ولذلك الجمهور بالفعل على وجوب ختان الذكور لأنه من سنة الخليل إبراهيم عليه السلام وهو من علامات المسلمين ومن هنا كره المصنف رحمه الله أن يرتب إمام أغلف أو إمام أقلف لم يختلف ممن تكره إمامته أيضا الشخص المجهول الحال وابن الزنا يكره أن يتخذ إماما راتبا مجهور الحال هو الذي لا تعلم عدالته من فسقه أو يكون مجهول الأب كاللقيت ابن الزنا كذلك تكره إمامتهم وذلك لأن الناس مؤتمنون على أنسبهم ولكن إن رتب هؤلاء أئمة من قبل الإمام أو الناظر العادل أو من قبل جماعة مسلمة عالمة بأحكام الإمامة فلا تكره الصلاة خلفهم حينئذ لأن شأن من ذكر أنهم لا يرتبون إلا عبد والدليل على كراه الترتيب ولد الزنا حديث أبي هرير رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد الزنا شر الثلاثة. وروية عن أبي هريرة أنه قال لأن أمتيع بصوت في سبيل الله عز وجل أحب إلي من أعتقد ولد زنيه. هذه أحاديث أبناء الطلاب لا تنص على كراهية ولد الزنا تحديدا ولكن تنص على ندذ ولد الزنا والعياذ بالله وعدم تقبل المجتمع له والإمام ابن عرف رحمه الله يشدد في هذه المسألة ويروي ابن حبيب عن الأخوين وأصبعه ابن حكم أنه ينبغي للرجل أن لا يأتم إلا بمن يعرفه إلا أن يكون إماما راتبا ممن تكره إمامته أيضا العبد على سبيل الترتيب يعني على سبيل أن يكون إماما راتبا يُكره ترتيب العبد إماماً في الفرائس والسنن، ويشمل العبد كل من فيه شائبة حرية، وقد تقدم لنا ذكر شرط الحرية. وبهذا على في الكلام عن طائفة من المكروهات المتعلقة بصلاة الجماعة، وأبرزها هذه المسائل الأربعة: الصلاة بين الأعمدة أو بين الأساتين. ومحاذاة الإمام أو الصلاة قدام الإمام واقتداء السفينة من أسفلها بعدها وصلاة الرجل بين النساء وإمامة بالمسجد بلا قال المصنف رحمه الله وصلاة بين الأساطين عقب ذلك على المكروهات المكرهات السادقة هنا بمعنى وكره صلاة بين الأساطين قال وصلاة بين الأساطين أو أمام الإمام بلا ضرورة واقتداء من بأسفل السفينة بمن بأعلاها كأبي قبيس وصلاة رجل بين نساء وبالعكس وإمامة بمسجد بلا رداء المسألة الأولى مسألة الصلاة بين الأساطين الأساطين جمع أسطوانة وهو العمود المتخذ في المسجد المصنف رحمه الله يرى كراهة الصلاة بين الأعمدة وجه الكراهة له أكثر من معنى الأول أن هذا الماحل معد لوضع النعال والنعال غالبا لا تخلو من نجاسات كذلك قال إنه محل الشياطين فيطلب التباعد منهم ممكن من العلم أيضا أنه يؤدي إلى قطع الصف لا سيما إذا كانت الأعمدة كثيرة في المسجد والنها يوارد في ذلك في حديث سيدنا معayed بن قرة عن أبيه قال كنا ننهى عن الصلاة بين الأصواتين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والأصل في ذلك في حالة السعة لكن في حالة الضيق لا بأس يعني لو ضاق المسجد فلا بأس أن يصلي الإنسان بين الأصوات روى عن الإمام رحمه الله لا بأس بالصفوف بين الأصواتين إذا ضاق المسجد فقد روى عن شفيع عن يحيى بن هانئ عن عبد الحميد بن محمود قال صليت مع أنس بن مالك يوم الجمعة فدفعنا إلى السواري فتقدمنا وتأخرنا فقال أنس كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى الجواز مقيد بحالة الضيق لكن في حالة عدم الضيق ينبغي أن يبتعد الإنسان عن الصلاة بين الأصفاتين المسألة الثانية مسألة الصلاة قدام الإمام أو في محازاة الإمام تكره الصلاة بمحاذية للإمام أو قدامه بلا ضرورة وعليك الكراهة هنا خوف أن يطرأ على الإمام ما لا يعلمونه مما يبطل الصلاة أو خطأهم في ترتيب الركعات إذا تقدم والأصل إن الإمام يكون مؤتن به ويكون الإمام في الأمام والمأموم في الخلف لكن الإمام ملك رحمه الله يرى أنه لا بأس بالصلاة في دور محجورة بصلاة الإمام في غير الجمعة لو رأوا الإمام وأدركوا عمله لو كان ذلك من خلال قوة أو مقاصير يرون فيها الإمام أو كانوا يسمعون التكبير فيكبروا ويركعون في الركوع بالسجود والنبي عليه الصلاة والسلام صلى أزواجه رضوان الله عليهم في حجرهن بصلاة الإمام قال ولو كانت الدور بين هذا الإمام كرهت كرهت ذلك فإن صلوا فصلاتهم تامة المسألة الثالثة مسألة اقتداء من بأسفل السفينة بمن بأعلىه يكره اقتداء من بأسفل السفينة بمن بأعلىه لعدم تمكنه من مراعاة الإمام وممكن السفينة تدور فيختل عليهم أمر الصلاة بخلاف العكس كجبل أبي قبيس المشرف على الحرم في مكة يكره لمن على جبل أبي قبيس أن يقتدي بإمام المسجد الحرام روي عن الإمام مالك إذا صلى الإمام في السفينة والناس فوق سقفها فلا بأس إذا كان إمامهم قدما، ولا يعجبني أن يكون فوق السقف والناس أسفل ولكن يصلي الذين فوق السقف بإمام والذين أسفل بإمام والإمام ابن يونس رحمه الله يوجه قول الإمام لأن ذلك لأن الأسفلين ربما لم يتمكن لهم مراعاة أفعال الإمام أو دارت السفينة فاختلط عليهم الأمر بالنسبة لجبل أبي قبيس قال الإمام ابن القاسم رحمه الله لا يعجبني أن يصلي على أبي قبيس وقعي وهذا اسم زبل مشرف على الحرم أيضا لا يعجبني أن يصلي على أبي قبيس وقعي قعان بصلاة الإمام بالمسجد الحرام وتوجيه ابن يونس لي بأنه يريد لبعده عن الإمام وأنه لا يستطيع مراعاة أفعاله في الصلاة مسألة أخرى صلاة الرجل في صف النساء أو المرأة في صفوف الرجال مكروه يعني يكره أن يصلي الرجل في صف النساء أو يحاذيهن بأن تكون امرأة عن يمين وأخرى عن يسار ويقال مثل ذلك أيضا في المرأة بالنسبة للرجال حتى ولو كانوا من محارم الرجل أو لو كنا من محارم الرجل وأولى بالقراها أن يصلي خلفهم أما صلاة امرأة خلف الرجال فلا شيء فيها بل هي الصواب وإذا وقع شيء من ذلك فلا تفسد الصلاة. الإمام أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه مذهبه التشديد في مسألة المحازة بالنسبة للمرأة، ويرى إن محازات المرأة للرجل تبطل الصلاة استحسانا، كما قال الإمام الكاشاني في بدائع الصنائع: محازات المرأة الرجل في صلاة مطلقة يشتركان فيها فسدت صلاته عندنا استحسانا. وننظر ذلك في مذهب الإمام. أبي حنيف رحمه الله من المكروهات كذلك الصلاة للإمام بدون رداء وسبق لنا إن الرداء من المستحبات أو من السنن والإمام ملك رحمه الله يكره لائمة المساجد أن يصلي بغير رداء إلا إذا كان الإمام في السفر أو في الدار أو في موضع يجتمع فيه واستحب الإمام أن يجعل عاتقه إذا كان مسافرا أو في داره يعني هو جائز ولكن على سبيل الاستحباب يضع رداء على عاتقه. والملكية كما نعلم أبناءنا الطلاب يحرصون على السمت الحسن والهيئة الطيبة والوقار في الصلاة وكان الإمام مالك رحمه الله يشدد في مثل هذه الأمور حتى يعبد الإنسان ربه على هيئة حسنة وصدق الله العظيم حيث يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد والمساجد هي أولى البقاع باتخاذ الزينة عندها من المكروهات كذلك ما ذكره المصنف على النحو التالي وتنفله بمحرابه وإعادة جماعة بعد الراتب وإن أذن وله الجمع إن جمع غيره قبله إن لم يؤخر كثيرا وخرجوا إلا بالمساجد الثلاثة فيصلون بها أفذاذا إن دخلوها وقتلوا كبرغوث بمسجد وفيها يجوز طرحها خارجه واستشكلاه تنفل الإمام في المحراب مكروه بعد فراغه من الصلاة الفريدة في الجمعة وفي غير الجمعة يقول الإمام رحمه الله من ملك ولا يتنفل الإمام والمأموم بعد الجمعة في المسجد وإن تنفل المأموم فيه فواسط ويقول في موضع آخر ومن سلم من صلاته تنفل في موضعه وحيث أحب من المسجد إلا في الجمعة ولا يتنفل الإمام في موضعه لا في الجمعة ولا غيرها بمعنى إن, ان تنفل الامام في موضعه بعد الصلاة مكروه في المذهب ومكروه له ايضا الجلوس في المحراب على هيئة الصلاة بل يلزمه الانتقال من موضعه او تغيير الهيئة حتى لا يوهم الغير بانه ما زال في الصلاة فيقتدى به بعض الامة ممن يعني تنقصه الدراية ينتقل من موضع الصلاة فورا بمجرد انتهاء الإمام الخرشي رحمه الله ينقل على بعض الفقهاء قوله بعد هذا الحديث المذكور وهذا هو السنة لا ما يراه بعض أهل التجديد في الدين من قيامه بمجرد فراغي كأنما ضرب بشيء يؤلمه ويفوته بذلك خبر استغفار الملائكة له ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث يقولون اللهم اغفر له اللهم ارحمه ومخالفته للسنة فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليفعل ذلك يعني إن الإنسان مدام في المصلى فتظل الملائكة تستغفر له وتدعو له بالرحمة والمغفرة فلا يقوم الإنسان من مقامه ولكن يتحرك ويغير الهيئة كذلك لا يقوم فيتنفل في نفس الموضع الذي صلى فيه ولا يجلس على نفس هيئته للصلاة لهيئة له التشاهد حتى لا يتوهم متواهن أنه في الصلاة فيقتدي به والإمام رحمه الله روي عنه قوله إذا سلم إمام في مسجد الجماعة أو مسجد القبائل فليقم ولا يقعد في الصلوات كلها إلا أن يكون إماما في سفر أو في فنائي فإن شاء تنحى وأقام يعني إن شاء تنحى وإن شاء أقام والشيخ ابن بشير رحمه الله يعلل ذلك بقوله قيل في علة ذلك لأنه موضع فضيلة وإنما يستحقها بمرتبة الإمامة فإذا قضت صارك المعزول عنه يعني كأنه كان ماسك ولاية في التوقيت اللي بيصلي فيه بانتهاء الصلاة زالت تلك الولاية وقيل إن العلة ليراه من لا يسمع تسليمه فيعلم ان قضاء الصلاة يعني الإنسان اللي لم يسمعش التسليم لما يشوفه تحرك من مكانه يعلم ان الصلاة انقذت والدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن سامرة ابن جندب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل عليهم بواجهه هذا دليل على أن الإمام يغير الهيئة ولا يتنفل في موضعه ولا يترك موضعه لكن إذا كان الإمام يصلي ومعه رجال ونساء فالمستحب له أن يتريث قليلا هو والرجال حتى يخرج النساء وينصريفهم ويقوم الرجال ويقم الرجال بعد ذلك بالانصراف وفي حديث للسيدة أم سلمة أن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا إذا سلم من المكتوب قمنا وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال قال الزهري فنرى والله أعلم يبعد من ينصرف من النساء فإن لم يقم معه نساء فلا يستحب له تطويل قلوس استناد لحديث السيدة عيشة رضي الله عنها وأرضاه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت هذا الجلال والإكرام مسألة إعادة الجماعة بعد الصلاة الراتبة المصنف رقيما رحمه الله يرى الكراها في ذلك يرى كراهة إعادة صلاة الجماعة بعد انتهاء جماعة الإمام الراتب للمسجد وكذلك قبله ويحرم فعل جماعة أخرى أثناء جماعة الراتب حتى ولو كان العائل راتبا في البعض وفعل ذلك فيما هو راتب فيه والإعادة هنا ممنوع سواء أزن لهم فيها الإمام الراتب أو لم يأزن الإمام مالك رحمه الله يقول لا لا تجمع الصلاة في مسجد مرتين إلا أن يكون مسجدا ليس له إمام راتب فلكل من جاء أن يجمع فيه والشيخ ابن يونس رحمه الله يعدل المنع ذلك بأنه يدخل في ذلك بين الرأيما شحناء وبغضاء ولا يالا يتطرق أهل البدع فيجعلون من يأم بهم والإمام الحطتر رحمه الله استدل على هذه المسألة بقول الله تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريق بين المؤمنين وإرصالا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسن الآية 107 سورة التوبة ويقول الحطاب رحمه الله ألا ترى أن الله تعالى لم يبع ذلك للغزاة مع شدة الخوف وشرع لهم أن يجمعوا على إمام واحد الإمام ابن العربي له تفسير طيب عند قول الله تعالى وتفريق بين المؤمنين قال فيه يعني أنهم كانوا جماعة واحدة في مسجد واحد فأرادوا أن يفرقوا شملهم في الطاعة وهذا يدلك على أن المقصود الأكبر والعرض الأظهر من وضع الجماعة تأليف الكلمة على الطاعة وعقد الذمام والحرمة بفعل الديانة حتى يقع الأنس بالمخاطبة وتصفى القلوب من وضع الأحقال والحسادة ولهذا المعنى تفطن مالك في أنه لا تعاد جماعة بعد الراتب خلافا لسير العلماء حتى كان ذلك تشتيتا للكلمة وإبطالاً لهذه الحكمة فيقع الخلاف ويبطل النظام وخفي ذلك عليهم وهكذا شأنه معهم وهو أثبت قدما منهم في الحكمة وأعلم بمقاطع الشريعة هذا الكلام موجود في تفسير ابن العربي عند الآية المذكورة وفي تفسير الإمام القرطبي رحمة الله تعالى وهناك دليل آخر صريح أنه إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. الإمام النفرابي رحمه الله يستدل بهذا الحديث على أن قامة الفريضة على المتنفل تقطع صلاة. ومفهوم كلامه أن المساجد التي لا راتب لها لا يكره التعدد الجماع فيها. كذلك لا يكره صلاة المنفرد فيها بعد جمع الإمام. أما صلاة المنفرد قبل الراتب ويخرج قبل إتياني فإنه يكره إلا للضرورة فيجوز. ويتعلق بهذه المسألة أن الإمام الراتب له أن يجمع الصلاة مرة أخرى إن جمع غيره قبله بغير إذن إن لم يؤخر عن عادته كثيرا يعني الإمام لم يتأخر والناس استعجلت وامت صلت فجاء الإمام فوجد الوضع على ذلك بعد الصلاة فلاه أن يعيد الصلاة مرة أخرى بجمعه إذا لم يكن التأخير كثيرا فإذا أذن لأحد أن يصلي مكانه أو أخر الإمام عن عادته كثيرا ونتج عن التأخير إضرار للمصلين فجمعوا يعني صلوا ولم ينتظروا الإمام ليكره له الجماعة حيناء ذن وإن وجدوا الإمام الراتب قد صلى وقلنا بعدم جمعهم بعده يخرجوا ندبا ليجمعوا خارج المسجد أو مع إمام راتب آخر ولا يصلون في المسجد أفزازا لفوات فضل الجماعة ولكن إذا وقع هذا الأمر في المساجد الكبرى الثلاثة فلا يخرجون منها إذا وجدوا إمامها قد صلى وإذا لم يخرجوا فعليهم أن يصلوا بها أفزازا وذلك لفضل صلاة الفز فيها على الجماعة في غيرها نذكر هنا مجموعة من الصور تتعلق بتعدد الجماعة في المسجد الواحد ذكرها بعض المعاصرين وأثبتناها هنا للفائدة وهي من كتب غير كتاب مذهب مالك صورة واحد أن يكون إعادة الجماعة أمرا راتبا بأن يكون في المسجد جماعتان دائما الجماعة الأولى والجماعة الثانية أو أكثر هذه تعد بضعها صورة ثانية أن يكون إعادة الجماعة أمرا عارضا والإمام الراتب هو الذي يصلي بالمسجد لكن أحيانا يتخلف رجلان أو ثلاثة أو أكثر لعذر من الأعذار فهذا محل خلاف بين العلماء بعض العلماء يقول لا تعاد الجماعة بل يصلي فرادا بعض العلماء يقول لا بل تعاد وهذا هو الصواب وهو الصحيح وهو اختيار مذهب الحنابلة صورة أخرى أن يكون المسجد في طريق الناس أو سوقهم فيأتي الرجلان والسلاسة يصلون ثم يخرجون ثم يأتي غيرهم فيصلون فلا تكره الإعادة في هذا المسجد أيضا هذه الصور ذكرها الشيخ سعيد بن وحف القحطاني في كتابه صلاة الجماعة مفهوم وفضال وأحكام وذكرها الشيخ صالح السدلان رحمة الله تعالى في كتابه صلاة الجماعة من المسائل التي تتعلق بصلاة الجماعة أيضا وإن كانت لها علاقة واضحة بالمسجد نفسه هي مسألة قتل الهوام أو طرح الهوام في المسجد الهوام الصغيرة كالبرغوث والقمل والبق والذباب ونحوها من الكائنات أو الحشرات الدقيقة التي يتأذى بها الناس المصنف رحمه الله يرى كراهة قتل هذه الهوام في المسجد وجه الكراهة أن المسجد موضع رحمة لا يتأثى فيه ذلك كذلك إن هذه النجا... ال... هذا القتل سينجم عنه نجاسة للمزق. ورد في المدونة جواز طرح القملا خارج المسجد وهو مستشكل لأنه نوع من التعذيب. أما طرحها داخل المسجد فورد فيه قوله لا بأس أن يطرح القملا إن كان خارج المسجد. هنا علة غريبة ذكرها ابن ك ابن بشير وغيره من فقهاء المزق يقول. أن طرح البرغوث حيا في المسجد جائز لأنه لا يتعذب ويعيش في التراب بخلاف القملة إذ في إلقاءات عذيب لها وما في بعض الروايات من جواج طرحها، فقد يكون لذن دوام حياتها أو أن يكون هذا حكما لها لأنها لا تنجز بالموت ويعلم مما سبق أن قتل الهوام الضارة يقينا كالعقرب والحية ونحوها لا بأس به في المسجد وغيره، ولكن مع الحرص على عدم تلويس المسجد. نقف واقفة أبناء الطلاب في مسألة تعليل بعض فقهاء المذهب، إن القمل لو طرحت في المسجد قد تظل حية، أو قد يتضخم حملها. لأن يوجد من فقهاء الملكية من قال إنها إن طرحت في المسجد تصير عقربا، قل من تلدغه إلا مات. وهذه عجيبة من عجائب الفقهاء. هل الفقهاء قديما قالوا بنظرية التطور التي يراها ذر والنظرية التطور والارتقاء من جنس إلى جنس، حتى إن إن القملة تتحول إلى عقرب أو العقرب يتحول إلى ثعبان أو نحو ذلك، أو أن هذا محض افتراد من الفقهاء أو من بعض الفقهاء الذين نعلمه جيدا جيداً، الذين نعلمهم جيداً إن كل إن الإنسان لما خلق, خلق إنسان وإن الكائنات الحية خلقت هكذا على الوضع نعم يقول علماء التطور إن هناك كائنات تطورت وتحورت وطرأ عليها كذا وكذا والفقهاء لما بيقولوا هذا الكلام بيننا وبينهم مدة قليلة من الزمن يعني مئات السنين ينشأ عنها هذا التطور على فرض صحة هذا التطور ف يعني هذا الفرض الذي فرضه بعض فقهاء المذهب نرى والله أعلم أنه لا وجه له إلا أن يكون مجرد محض افتراض لا أكثر وبهذا ينتهي درسنا أبناءنا الطلاب ونشرى إن شاء الله في الدرس التالي حول من تجوز إمامته وحول بقية الأحكام المتعلقة بصلاة الجماعة وفقكم الله تعالى لما يحبه يرضاه والسلام عليكم ورحمة الله